وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ فِكْرًا وَمَا كُنَّا غَالِبِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ انهم عن الشنيذ معزولون فلا تدع مع الله الهان اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقر دين واخلق جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي دَارٍ مِنْ مَا تَعْمَلُونَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك افيني يلقون السمع واكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون المن ترى ان